ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيان نحن والنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والامارات ولا نجد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 اننا ال اليه راجعون ان بالل وهينا ال اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْعَ تَنَرَفْلَادُنَا حَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّرَّ وَفِيهِ مَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا والبينات والهدى من بعد ما بيناه إن الذين يسكمون ما سيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعن تاموا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تاموا وأصلحوا وبشروا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أدمعين قال دين فيها قال دين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون لا يخفف عنهم وإلهكم إلههم واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم